بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات الغرباء الإسلامية تقدم جلسة حديثية مع فضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري توضعت خصيصا لهذا المجال اشترات الكتب الخمسة هذا هو مجال نعم. لم تقل على أن البخاري اشترى كذا وكذا, وكذا, وكذا ما عندي عني واحد اثنين البخاري ذاته لم يحدثنا شر بشرطه. إذن عندنا أمرين: كتب المختصر في هذا المطمار والبخاري ذاته إذن تبحث علمي من قال على أن البخاري اشتريت كيت أو كيت أو كيت. تقولين آبل ورجب. هل ورجب هو أول من قال بين بلو رجبين والبخاري مفوز. اذا تحتاجون ان تعرفوا من اول من قال ان البخاري يشترك كذا وكذا تنسكت فتح لفات من قال كدراسة. كدراسة من اول من قال ان البخاري يشترك كذا وكذا اول من قال لان ما دعم كتب. التي تختص في هذا المجال لم تقل وأن البخاري نفسه لم يقل وأن طبقة البخاري لم تقل أن البخاري يشترك وأن إمام مسلم تلفظ بألفاظ توحي على أن البخاري لا يرى بما هو مشاع والبخاري كان أستاذا وشيخا إمام مسلم لكن شيخ محدد إذا قلك فلان يشتري كذا وكذا. من هو هذا المحدث هذا هو المجال من هو هذا المحدث؟ من؟ قبل كتير الحاضر وراش. ما هو أول؟ الحاكم ليسابوري. صمّح غيره. إذا كان هذا؟ الحاكم ليسابوري قال؟ قال لكن. الحاكم ليسابوري قال؟ اسمح لي دعني. الحاكم ليسابوري قال شو بخليش طلعت؟ لا لا, لا لا لا. إذا, إذا, إذا اسحب منك المخالف اسحب منك الحاكم أنا أقول من أول من قال؟ بمن؟ في من يقول؟ في من يقول؟ لكن من هو أول من قال؟ ثم استند على ماذا؟ بحث هذا يحتاج إلى بحث من هو أول ما؟ لما تقول ابن رجب الحنبلي هذا مطعن في هذه المسألة ابن الحنبلي في الأهل القرون الثمانية هل خفيت على خمس قرون؟ علماتها خمس قرون حتى يتبن رجب الحنبلي يقول أن البخاري يشرت كذا وكذا وكذا؟ بالراشف كان شي قال قال المتقدمين كلهم أتبقوا على انه اللقي شرط اللقي شرط لكن حنا لو طعناك البارح في مسألة طريقة أريد اثبات اللقي اللقي شرط هكذا قلنا البارح نعم اذا لو بقالها هنا التحرير نقول <تصفيق> الآن لما تقول ابو نجي قال قلت هذا ما طعنوا في البحث هذا مطعن في البحث. ويقول ابن كثير هو أول من قال هذا مطعن في البحث. أين كان علماء الفن في الخمس قرون؟ والبخاري هو أشهر كتاب بعد كتاب الله. إذا الفعل المسألة تحتاج لبحث. هل البخاري يشترط ما يشاء عنه؟ لو تتبع. العلم الكبير الإمام الترمذي وسؤالاته للإمام البخاري ستجدوا على أن البخارية يصحح أحاديثا بدون هذا الشرط لا بدون هذا الشرط ما خارج صحيحين خارج صحيح أمر مصطفير لكن خارج عن هذا الشرط يعني حتى لجأ بعض الباحثين أنهم يذيعون ويشهرون مسألة الأخرى هل الاشتراط اللقي على آلية البخاري شرط صحة ولا شرط كمال؟ هذه المسألة <تصفيق> لماذا لجأوا إليها؟ لماذا لجأوا إليها؟ لماذا لجأوا إلا هذه المسألة؟ للمعارفوا على البخاري صحة عديد خارج هذا الشرط إذن من قال لكم أسفل لو يشترط؟ من قال لكم أصلاً ويشطب؟ شيخ يلتزم بشاطيه. نظافة حديث. نظافة حديث. شدكِ فارجع. إذا هذا هو فمسألة أنه من قال لكم البخاري ويشطب؟ ما تومز على اليوم. من قال لكم البخاري ويشطب؟ هذا هو هذا اللغز مثلاً. هذا اللغز ولا قل لك من هو أول من قال إن البخاري؟ سطوة خضي بن عياس. خضي بن عياس. خذ خذ. هو خضي. خضي أبو علي. طلب بن عياض هو أول من قال هذه الكلمه في كتابه إكمال المعلم في إكمال المعلم هو أول من قالنا البخاري يشترط كذا وكذا ثم تناقلها الناس ثم تناقلها الناس بعده واستفادت واستغلت تقليدا للفضيل بن عياض اشتهر عن الامام اشتهر ما بعد الإمام فضيل بن عياض إذن فعلًا تحتاج المسألة دراسة، وستجيء لأن هذا الشرط لم يشترط فيه البخاري، لم يشترطه البخاري، إذن إنه لجأهم إذن أن يقول هذا هو شرط صحة أم شرط كمان؟ ثم لجأ لي بعض من يبحث هل هذا الشرط في صحيحه ولا خارج صحيحه؟ كل هذا ما لجأهم إلى فروعات هذه لأنهم فعلا وقعوا في ما يسمى السوريات بحيث بيصح. كيف يخرجون؟ مما هذا الأمر مشاع من هذا الأمر المشاع يعني أمر يحتاج دراسة ويحتاج إلى بحث مثل ما قلت لك مما يجعل القلب يعني البخاري لا يشرب هذا الشرف كلمات ثقيلة اللي يتلفظ بها من المسلمين لو كان عدنا صحيح مسلم مقدمته سطر الكلمات الثقيلة في من قال أن هذا أمر مستحدث أمر بدعي وقال له صبيان صبيان والبخاري شيخه وما هوش من عادة السلف ذم مشايخهم فقال كلمات ثقيلة قال ولولا اجتهاء لولا كذا لما سوّدنا الصفحات في رد عليه لان ليس حق الرد وهكذا ففعلا كلمات هذه توحي البخاري مش فقط لا غير المعنى لا يعنيه المسلم بل البخاري لا يرى هذا الرد البخاري لا يرى هذا الرد ولا علي بن المديني هذا قوله نقول ان علي بن المديني هو شيخ البخاري عارف المدينة والشرق اللقاء إذن تحتاج مسألة دلاصة ولا تأني ومسألة لا في مسألة إثبات اللقاء لا إثبات اللقاء ضروري لكن في آلية إثبات اللقاء في آلية إثبات اللقاء لا أعرف لكن هل يحسن؟ هذا إذا مثلاً في من حصله ممكن ممكن يوجد من حصله. الشيخ معلول علا وط طرقتني وبنقطان وعلا والألفاين الحين لكن عثمانين الشاهد مو طع يذكر شهادة هذه بس أنت ال قراءة ال ال ال. يذكر شواعي يقول شواعي لعله طرقه في. نعمة. نعمة إذا كانت هذه المخلصة من الشيخ من عثمانين لعله العلا الذي يفضل العلا فهو إنصاف منهم نعمة. توفيت الترشي وجبه بهذا الشكل هناك علبي معنى ثلاث لا لا لا بلال مدام قال لعله لو كانت هذه منه مم. كما تنقل الحديث ف... إذا هذا منس عله ناقد من النقاد المتقدمين قلت للشيخ إذا هذا لم ونق... لا ياتي ياتي بعد ثم يقول من المفروض نعم من المفروض انا مع من يقول بعض الشيخ يقولون على ان إذا اعلن المتاخر المتقدمين الحديثة وجب التقليد تقليد في تقليل كالتجريح والتعديل إذا المتقدم اذا المتقدم وثق راويا وثق راويا هل للمتاخر ان يضعفه؟ ليس للمتأخر أن يضعفه ولو استقرأ احاديثه فوجدها معلقه ليس لهون وضعيفا. مرر سؤال الشيخ ناصر بن رحمه الله. هل في إمكان المتأخر أن يرمي راويا بأنه مدلس بعدما تتبع الباحث مرويات فجاء وجد وجد مدلس؟ لكن هذا الراوي الذي وجده المتأخر مدلس بالتسبع والاحترام المتقدم. الأوائل لم يرموه بالتدريس هل لو يرمي بالتدريس أشاب شيخنا صنطاني ليس للمتأخر أن يرمي من لم يرمه المتقدمين بالتدريس لهذا أمر تتبع فيه. هذا أمر تتبع فيه كذلك الحال في مسألة التعليم إذا أطبق علماء المتقدمين على تعليل حديث ليس للمتأخر أن يحسنهم بحجة ثمة متابعات أو ثمة شواهد. إذا بحثنا في حديث ما في مسألة معينة، فوجدنا مثال أبو حاتم وأحمد وأبو زرعة يعلون حديثا يعلون حديثاً، ولم نجد لغيرهم مخالف، لم نجد لغيرهم مخالف، فليس لنا أن نقوي هذا الحديث. أما إذا كان مثال المتقدمون اختلفوا في تعليل الحديث بعضهم أعلى الحديث، وبعضهم صححه فهنا للمتأخذ مجال النظري والترجيحي بين الرأيين المختلفين لكن إذا أطبقوا على تعليل الحديث فليس لهم يصححوه إذا أعلى الحديث إذا قالوا حديث منكر إذا قالوا حديث مضطرب إذا قالوا حديث شاذ أو إذا قالوا حديث معلم هذه ألفاظ التعليل أما إذا لو قالوا مثل حديث ضعيف فلا فمن حق المتأخذ أن ينظر وربما يقوم وهذا هو الوسط بين أكوال من قال بغلق مجال التصحية والتضعيف كابن الصلاح ومن قال بفتح أكواب التصحية والتضعيف على مصرعي لا هذا هو المجال الوسط تفرق بين مجرد التضعيف والتعليل للحديث هذا هو المجلس وبين بين آه. اتفاق العلماء المتقدمين وبين اختلافه في تعليل الحادث هذا هو الإنسان لا لازم السلف بأمر لا لازم سفدم هذه مسألة تشبه تماما سف ماع في المخدر نعم شيء خانت علاقة أيضاً ما بحث البيدعة الإضافية وبدعة الحقيقية لا ما عندش بيدعة إضافية لا, لا, لا أبداً لا أبداً البيدعة الإضافية ما معناها هوه هو تعليها وشيء من هو لها أصل من المنطوق مثل أمر عام نعم. أنت تقيده بمجال نعم. أو أمر خاص أنت تعممه في مجالات لكن حنعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قل <تصفيق> قناء إمرأة سوداء توفيت بليل فذهب إلى قبرها فصل نعم. وكان لهي أخرى أو حادثة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم فعل نفس الشيء مع أصحابه بمعنى ذهب هو وأصحابه صلوا على مقبور لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم نعم. إيش هو الضير لو أفعلها في زماني؟ ماذا شيخ إنك لم تكن لما مات ذك شخص من أهل الصلاة من الأصل. أين لهم هذه التقييدات؟ نعم شفت كيف البدع إضافية؟ أنت تقع فيها الآن هذا القول ما لا بدعة إضافية؟ صي عام بدون نص أو تعميم خاص بدون نص أنت الآن ستقيد لي المسألة بدون نص وهذا بدأ إضافية لكن الدليل شيء خالد موجود والأمر أمر الصلاة على من قبلنا اقتضى فعله هو في في القرن الأولى اقتضى فين عندي فعل أنا عادي فعلي المعلم عاد يحول الذي يحتمل الوجود إجمالات نص المجمل نحتاجه إلى البحث فيه ولا مثل أمر مو بعمي أحتاج بحث فيه أنا عندي فعلا النبي صلى واضح فليش أطلع عليه إشكالات؟ الشيخ لو كان لو كان صراع على في هذه الح يعني مستحب أو جائز على أقل شيء. اشرف واحد من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لما صلى صلى الله عليه وسلم قلنا ما الله عليه لما مات صلى الله, صلع الله, صلع صلع الله, صلع صلع الله. صلع عليه صلى الناس عليك وراده فالنبي صلى الله عليه شيئ شي اخر ثم قبره ليس في القبر البارز حتى تقرب ليك تصلي احترم عليه من لا النبي صلى الله عليه شي لكن مثل رجل مات مثل الشيخ ناصر الفاني الان توفي نعم هو الضيق انا الان في القبر أعطيني شي شيء منعني. شيء أن الرسول. إمام النووي. أنا ذرت دمشق. نعم. أقولي إمام النووي. نووي أنا... صح. الإمام النووي. نعم. أنا ذرت دمشق. نعم. <تصفيق> فوجدت قبره. السالس نعم. أعطيني السلمس. حاجة تمنعني أدخلي لا يجوز صلاة عيني. قولي أن تأخ. الآن تفتيني بفتوى لا يجوز الصلاة. بمعنى خجل. دليلي. لا لا هذا الذي تنقل م. عنه. هذا الذي تنقل م. عنه. أدا أدا بعض. من له من أين له؟ أين له من أين له؟ ريله. هذا تقييد لنصي دليل إما أن يكون دليل من الوحي من القرآن والسنة يكون دليل يعني نظري تعليلي علة لا فهو العلة التي أعلبها لنا هذه المسألة خلاص العلة إذا لم تكون لما ما فيها الصراحة أصلاً شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف أنا قلت النبي سأصل فعلًا ما النبي سأصل حالة فعل ما فعل التزم بما فعل ناس. إذا سأل تزم أمر ما ترجل لم أصل إليه فأريد أن عليه صلي عليه إذا كنت من هالصلاة لا لا لا بس, بس. ليش الاحتراز مهما دام يصلي النبي أمر أنبياء قبل أنا قلت أنبياء على... لا لا لا أمر شيء آخر أمر أنبياء أمر رفيع لأنه لا يحتاجون يعني ندعو لهم نعم. هذا المقبول يحتاج للدعاء إذا صاد جنازة الدعاء صح. فهذا الشيء، هو أمر عظيم. آه، صلاة نازه هو مفيدة للميت، وكل مقبر يحتاج أن ينتفع بدعاء. فأنا أريد أن أدعو. هذا الرجل مات رجل صالح، عالم فاضل، أريد أن أصلّي. أنت تقولي لي لي لا يجوز، ليش لا يجوز؟ بنص لنا عندي نص، أنا خالص. أوي. استغفر صلّي على. نخرج البقية ونصلي على, على, بكر ونصلي على أبو بكر ولا على أبو بكر ما هوش البقية؟ في أنا ما عنديش ألقى. ما عنديش حاجة يمنعوني أنا ما أخش لازم هذه سنة أنا لا أقول إن هذا أمر سنة لكن هذا يشرع بنص ما موجود عندي وإلا فقل لي لماذا تمنعني؟ أمد تجيب لي ميت المسألة نظريات لو كان لو كان هذه لو لو كنت لو كنت لو كنت, كنت. هذا تعليم ب بغير نص ولا التقييد بغير نص بغير موجود. مش تقييد بغير موجود شيء. أمر هذا قط فعلاً في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولا لم يقتله. قط فعلاً. فعله, فعله النبي صلى لم يفعله على الصلاة. لا لا لا. النبي صلى الله عليه وسلم فعله فعله كما فعله ولا تزيد عليه. يس فعله صلى الله عليه وسلم. وليس فلا تزيد لا عليه لأنه ما أحسن أن على كل ما مقدور مات في الأزمان الغابرة. ليس ما أحسن صلى على كل من مات. نعم هي. يعني. ماش نصلي علي كل من مات فبتلح نفعل الصورة لي فعلا نبيس نصلي من رأي وسمت فيه الصلاح وادركت قبره فأرطت ونصلي عليه. ماش نصلي علي كل الخبور أمر عليها قبرا قبرا قبرا ولا نقول الناس برهدها سنة فأنا سأتزم بيبان فعلا نبيس نصلي <تصفيق> شيخ المسألة فيها ثلاثة أخوان قول لي شهر قول يقولك إلا أن يبلع الميت يعني إلا لك أن بلا خلاصة تصليني خلّي دليل يعني تدخل قول مطلقة خلّي دليل, دليل. سأ... مشي للمسألة د... أتباع دليل فيتنازعتم في شيء إذا لكن بلا في الميت فيتنازعتم في شيء فرضو إلى ما سأرده إلى الله ورسول إلا كميت إلا كميت في قبر شيء لم يعده إلا كميت أصحب راح لا لا موجد قبر أنا سوصل إلى قبر لا إلى الميت الميت أوراك بلاك إلا إذا حل قبر مثلا ما بقاش على قبر يقولوا كان هنا قبر فلان كان لا ممكن ثلاث صرحنا إلا قبر تقول لي لماذا تمنعوني مثل هذا الأقوال الثنين لماذا يمنعوني حتى يبلغ ما نقالكم حتى يبلغ؟ ثم هم يقول بالمقتضر الاحتراز النبي صلى الله عليه وسلم هو لكن النبي صلّى هل كان ربي ناسيا أن هذا الأمر سيُقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم ما فيه؟ سيعلم الله يعلم أن هذا فسيُقتدى به. فلماذا إذا النبي صلّى الله عليه وسلم لم يوضح المسألة في ذاك الحين؟ يقولك لا لا تفعلوا فعلي إذا كان أبلية أو لا تفعلوا فعلي إذا كلمات وأنتم لم تدرككم تكلف الصلاة. ليش ما النبي اسمه ولم يضع لها احترازات؟ قلم كنتم تحبون الله تبعون أنا تبعتني قصصا من في مفعوله فليش احترازات هذه حتى مثال في الوعد في الموعد في المغفرة قالت له هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعد لم يفعل الموعد لما متأيب ابنه يا أخي أنا كنت خلط المسألة إحنا لم نقل الموعد في المغفرة على أنها لازمة الفعل يقول أنا يشرع بما جازه استفعلها هو يجزه تفعلها فالمسألة إحنا ما نقول يشرع لا ليس معنى أن تصلي على كل مغفور فمن يشرع من أراد أن يفعل فلا نمنعه، لكن من لم يفعل لا نقوله يفعل. ما يشرى من يسمعنا نقول له يشرى، فيمنة كأنها مباح، كأنها تطابق مباح. هيذ مباح، لكن تطابق مباح. فيمنة ت... إذا شيء تفعل وتجتر تترك. إذا تركت ما نقولك يفعل، وإذا فعلت لا نقولك لا تفعل. نفس الشيء الموعده في المقررة. المقررة إحنا نقول يشرعوا في فعله، ما نقول لازم في عليا. حتى تقول لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعظ لما ما تأف له هذا الإلزام تقول لي لما, لما أقولك الواجب قل أول نبس يفعل لما أقولك يشرع هذا لا يلزمونه عدم فعلاً فعلاً في نفسه الموعظة لا تلزمونه لأن أصلاً قلت يشرع حتى يعني أنه يجوزل فهذا يجوزل تعمل كلا كذلك إلما يصل المسلم لم يصلي على فلانه علان وزيده وعمر هذا أيضاً لا يلزمونه إنه أصلاً لك يشرع قلت لك يلزم و النبي صلى فعل هذا الفعل مرتين ليبين مشروعية المسألة ما هو إلزامية المسألة وكانت إلزامية المسألة لقال هنا بيسألنا ولو كانت من باب ندب المسألة لا تكررت مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت مسألة التكراري ليست لازمة في مسألة الاستحباب حيال ما رأى صلى فعل واحد وتصير مسألة مستحبة كصلاة الصيصاء صلا مرة واحدة صلاة الصيصاء تصالح مستحب بالأحيان الفعل واحد يدل على وجوب لما بيصم حجة حجة الواحدة، وهي واجبة، فعدم تكرار الفعل لا يدل على أن مثلا ليست واجبة أو ليست مستحقة أو ليست مشروعة، فما بعدم عندنا دليل لا يرد الدليل بالرأي، بالعكس هذا الحيف تحمل شر كبير وخطير لما نقول لا حتى كذا وحتى كذا احتراز حتى لا يفشي الأمر. إذن هذه الاحترازات ستوقعكم أنكم ستتميتون هذا الحديث. كما قال لك هذا في موعدة في المخبارة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. احتراز من كذا وكذا. ليس هذا إهتار السنة. هذا إهتار اسمع لكم أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. نشوف المتميز موعدة خاصة برسول الله. ليش خاصة برسول الله؟ نشوف المتميز خاصة. لماذا هي خاصة برسول الله؟ ليست خاصة برسول الله. لو كانت خاصة به عليه الصلاة والسلام لبوينا الأمر. مثل ما بيننا النبي نبي صلى الله عليه وسلم تعرف ان صلاة القاعد على نصف صلاه القائم اذا كان صحيحا فمر النبي صلى الله عليه وسلم بيته مره النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قاعدا وهو صحيحا فدخل عليه عبد الله بن عمر فوضع يديه على رأسه متحيرا كيف اللي تفسب صحيح وهو يصلي قاعد فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله بن عمر فك يا رسول الله قال ويا رسول الله علي الصلاه القاعده على نفس صلاه القائم قالوا بلى قالوا لكني لست مثلكم كذلك في مسألة الصيام وصال لا يستوكا هيئتكم هذا خصوصيات بمعنى لما يكون أمر خاص نشي فيه دليل لكن أي نص يقوله خاص هذا إهدام الشريعة هذا تحطيم الشريعة هذا أمر مخيف هذا أمر مخيف مثال مسألة احترازني كذا نقوله لا هذا يقيده بقيودات وشروطات بدون بدون نصوص ولا مثال هذا خاص برسول الله بدون يبينه فهذا إهدان الشريعة أي واحد يأتي يقولك هذه يخاص برسول الله ولأي واحد يأتيك يقولك والله إذا بلا من الشروق وهذا نخاف هذا الفعل نخاف منه بالعكس هذا الذي سيطفي على الشريعة بالوباء نحن النص نتتبع النص وإذا من أراد أن يقيد النصوص معينة بقيودات هذه المسألة تعود إلى استقراء النصوص العامة أحيانا القاعدة تكون قاضية على, على النص حيانا تكون قاعدة تكون قاضية على النص لكن القاعدة إذا كانت مدعومة بالأدلة ليس قاعدة عقلية محظة نقول هي قاضية على النص إذا كانت القاعدة هي أصلا مستنبطة من النصوص استقراءا سواء من النص الواحد أو من النصوص قد نفسر النص بالقاعدة تي. إذا كانت القاعدة هذه هي ميزانور أما مثل نص نقيد بقيودات عقلية محظة خشة الاحترازات معينة حتى بدون قواعد وبدون ضوابط هذا الخوف هذا خوف. فلماذا اللوم إذن على محمد الغزالي لما ضعف حديثه بقواعد عقلية؟ لما ضاعف حديث الزبابة؟ قلت والله هذا حديث زبابة معنا في في ولما ضعف حديث قصة موسى مع ملك الموت وهي في البخاري. هذه وبد. هنا احتيارات. هل فيها احتيارات وكذا؟ لا, لا لا. تقييد النص أين بنص أو باستقراء وتتبع؟ فيوضع النص له شروط وضوابط له شروط وضوابط أما بدون ضوابط دون شروط بدون منصوص فهذا إهدار الشريعة كمن أراد أن ينجي من مصيبة وقاف المصيبة أو منها أراد أن ينجي من مصيبة وقاف المصيبة أو منها